الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة بأعمالنا من يأدي إله فلا له ومن منذ فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين رغنا أيها الأخوة والأحبة عند المفترات من دروس الصيام المفطرات أولا الأكل والشرب عمدا وهذا يكون عن طريق الفم أو الإبر المغذية ونحوه إذا كانت الإبر للتداوي عن غير الفم فلا تفطر كما سيأتي بإذن الله كان أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ولا قضاء عليه ولا كفر إذا أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر ولا قضاء عليه ولا كفر جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أكلت وشربت ناسيا إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم قال عليه السلام أطعمك الله وسفاك أطعمك الله وسفاك يعني لماذا أطعمك الله ومن لي المطعم ما هو يعني ما في غيره أصطنع لكن ما هو المراد يعني من هذا التعبير في هذا السياق نعم عارض إرادت الشخص. الشخص لا يريد أن يأكل ولا يريد أن يشرب. لكن الله عزوجل أطعمه وصقه حلال رغما عنه. ولا يريد. الأصل إنه ما يأكل أو يشرب لأي حاجة. كذا الأصل يعني. نعم صحيح. آه نعم هذا الأصل ولا سيما إنه. يعني لا, لا يتصور بعد السحور المباشرة مثلا الله أخبر الله أريد أن أشترك طبعا قد ربما هاده تقع هذه لكن قليلة لكن أحيانا لما يبدأ شوي الضمع شوي الزوع فيحتاج لهذه سبحان الله وفي الحديث من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفع هذا نص أن الإنسان قد يقول قد يقول نعم يا أخي أنت أكلت أطعمك الله سقاك لكن هذا لا ينفي إنه إيه إنه عليك قضاء الكفر وهذا يعني رفع الاسم وإن الله طمك وسقاك قد يقول لا يلزم من ذلك عدم وجود القضاء الكفر فالحديث هذا الآخر يزيل إشكال ويرفع الإبهام. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار كذلك إخواني القيء عمدا لكن إذا غلبه القيء وسبقه فلا قضاء عليه ولا كفار قال عليه السلام من درعه القيء من درعه القيء وهو صاحب أي سبقه وغلبه في الخروج فليس عليه قضاء ومن استقى عمداً فيليقضي من استقاء يعني تحرى التقى أن يقيء من استقى عمداً فيليقضي الجماع يفطر وتجب فيه الكفار الآتيان لكن الواني الجماع كذلك إذا كان إيه عامداً لكن إذا كان ناسيا فلا يفطر، وتجب فيه الكفارة الآتية اتق أو عتق بالفتح عليكم السلام أو الكسر وجهان جاهزان اتق أو عتق رقب إن لم يستطع صام شهرين متتابعين عليكم السلام فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. إن لم يستطع أطعمه ستين مسكين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام اتجأ رجل فقال يا رسول الله عليه السلام هلبت قال ما لك قال وقعت على مرأة وأنا صائم قال عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا هذا يدل على الترتيب واضح قال فهل تجد إطعام ستين مسكينة قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتى النبي عليه السلام أو أتي النبي عليه السلام بعرق فيها تمر العرب إخواني اللي هو الزنبير والقفة هذا بسع 15 ساعة وهي 60 مدة الساعة المدة ربع ساعة المدة ربع ساعة والساعة كم أربعة. نعم 4 تندان ضرب 60 ضرب 15 60 نعم ف... وهي في الاصل أن من المد يعني المد ومده يمد ومده من مقدار ما يمد الرجل ايه يدي يديه فيملأ كفيه ايه تعاونه هذا المد هذا هو ايه المد فقال النبي عليه السلام أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق به خذ هذا فتصدخ به قال الرجل على أفقر مني يا رسول الله عليه السلام فوالله ما بين لابة يعني الأرض الملبسة بالحجار السود هي بالحرتان والحرة من الأرض الملبسة بالحجار السود فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. تضحك النبي عليه الصلاة حتى بدت أن ثم قال أطعمه أحد جامع في نهار رمضان حتى تعرف يسر الإسلام يا إخواني نتحدث عن عظمة الإسلام عن رحمة الإسلام هذا الرجل ما هو يعني قال هلقت جاء هو نادم متألم حزين على لكت نبي عليه قال المسلم ما, ما الوقات على امرأتي وأنا صائم بين له الكفارات الكفارة تجد رقبة تعتقها قال لا ما في. سوم شهريا لا يستطيع تطعم ستين مسكينا قال لا إذن في حال عدم استدار فخها على أنه لا تجب عليه في حاله عدم لا استطيع. هذا يوصل للإثبات. جاء جيع النبي عليه السلام بهذا القدر من التمر حوالي يعني ستين مدة خمسة عشر صاعا. آخذ هذا يعني وتصدق به. كذلك كنا قال يعني ألا أفقر مني يا رسول الله عليه السلام؟ يعني والله ما في يعني. أفقر من أهل بيتي. فنبع عليه السلام بهد. قال أطعمه أهله. جاءه في نهار رمضان. الآن يطلب منه هو أن يقوم بكفارات وما استطاع ما استطاع رفعت الكفارات أعطى الطعام إيه؟ ليتصدق به وكونه فقيرا جاز أن يأخذ. هذا الطعام وأن يطعمه أحدها أن يطعمه أحد هذا من هذا النصوص تبين نزل الإسلام ورفع الحرج ورحمة الإسلام وما أصنع إلا رحمة العالمين لكن لا يعني هذا إن الإنسان يروح بادر بجمع عارف رمضان وبعدين يبحث عن بعض الكذا ويطلب وعطوني يعني أطعم أهلي. لا لا اسمير يصو. أما إذا جاء ناسيا، فهذا طبعا لا يكون قد أفطر، ولكن فارط عليه ولا خراء مع أنه عمليا في صعوبة أن كلاهما إلى أن ذا وما هي ما تذكر، لكن حقيقة ربما تحدث هذه في بعض الصور النادرة، مثل يذهب وزوجته إلى العمرة. في رمضان مثلا وينسى انه مثلا في ايه لا في رمضان والآن اقرأوا في التحلل والتحلل من العنوى قلت لك يجوز الآن ان يا احمد فينسى انه ايه في الصيام وتنسى زوجته على كل حال يعني عمليا يصعب ان يجتمع المسيان عند, عند الاثنين عند الرجل وزوجته ولا يكون عراجة كل حال نظريا إن حصل النسيان فلا قضاء ولا كفار على من تقع الكفارة اختلف العلماء من هو من قال على الرجل من قال للمرأة إذا استفزت الرجل مثلا بعضهم يقول بهذا إذا يعني المرأة ولكن الذي يبدو والله أعلم أنها تقع على الرجل دون المرأة لأن النبي عليه السلام في الحديث السابق خاطب من؟ الرجل هل تجد هل كذا؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ هل ألم؟ وإن لو ما هي مقارن زوجتك حتى أن أخطبها أو على زوجتك أن تفعل كذا؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين التابعين؟ ايه؟ هل إلى آخر؟ ايه؟ والله أني يبدو أنا أترجح لدي هذا أو كذا إذا كان يعني آآ لكن هل يعفى الرجل من ذلك أرجل من الحلد؟ يعني هل يعفى تركيب الكفارة كما وردت في الحديث العطخ أولاً إن لم يستطع صام شهرين متتابعين إن لم يستطع أطعمه ستين مسكين لا تجب الكفارة على من لم يستطعها لأن في الحديث السابق قال فوالله ما بين لابتيها اه؟ أهل بيت أفقر من أهل بيتي ومع ذلك يعني أجازة له النبي عليه السلام وحينما قال هل تستطيع تستطيع لا لا لا فالنبي عليه السلام بين أن هذا قد عُفي عنه لعدم استطاعته هل يجوز أن نصوم شهرين يعني أو أن يصوم ذلك الذي فعل هذا في الكفار أن يصوم متفرقة لا ينبغي عليه أن يصوم الشهرين متتابعين لأن النبي عليه السلام قال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين وراء هذا اللفظ هل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين الآن هنا في المسألة حينما تحفظ مسألة أو حينما تفتي أو تستفتي، فينبغي أن تكون أن تحفظ الكلمات والحروف التي تخدم الحكم الشرعي، المسائل الفقهية. هذا ممكن واحد بالمعنى. والله هل بتجد رقابة؟ هل تصوم كذا؟ هل تصوم يعني شهرين؟ هل تكذا؟ هل تطعم ستينا مسكينة؟ إن كلمة موتة لابد لا من إيه من حفظها ومن فخها لأنه يترتب عليها التفريق والمتابعة فلا بد من إيه من أن يكون صيام الشهرين متتابعين لا متفريقين هنا مسألة أيها الأخوة إذا جامع الرجل في شهر رمضان في نهار رمضان فعليه أن يفضي ذلك اليوم وأن يصومه بالإضافة إلى الكفارة. بالإضافة لقول النبي عليه السلام الذي جامع في رمضان فصوم يوماً واستغفر الله. واضح؟ يعني أن يصوم يوماً مكان اليوم الذي جامع فيه. لكن هنا يقول إذا لم يجد الكفارة إذا لم يجد الكفارة فعليه أن يصوم ايه؟ اليوم يوم النكاح ايه؟ طبعا هذا من علامات التوبة أن يمسك عن ذلك اليوم لكن واحد مثلا جمع في ذاك اليوم يروح يقوم بعمل حفلة وهالمشاوي وهالبوفيه المفتوح وما شاء الله هذا تاب على صور أين التوبة؟ فهنا من باب تف الله عز وجل خير يمر ينمسك قضاء رمضان يجب يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي كالمسافر المريض قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من أيامه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نفيد على عهد النبي عليه السلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلح متى يقضى قضاء رمضان اختلف العلماء في التتابع والتفريق والعمدة في ذلك قوله تعالف عدة من أيام أخر هناك أثار تفيد التفريق وأخرى تفيد التتابع في قضاء رمضان و الأقرب جواز العمرين، كما في قول أبي هريرة أثر يواتره إن شاء يعني يفرقه إن شاء، لكن المراد بالتفريق له من باب الاستراحة وعدم المشقة، لكن من استطاع أن يواتر ولا يفرق فليفعل، لكن من باب يعني الاستراحة لا يكلف الله نفسه إلا وسعها وما جعل جعلني كفدي من حرج. ما جعل لكم في دين محرج فهذا جائز يعني ولا حرج هل قضاء رمضان يجب على الفور أم على التراخي؟ المسألة يعني فيها حوار يعني نقاش علمي لكن الراجح أيها الأخوة وجوب المصارعة في والمبادرة إلى الفضاء حين استطاع يجب المبادرة. إلى القبار حين الاستطاع قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض وعدة المتقين أفادت الآية إلى وجوب المسارعة بالكفارات والنذور ويعني كل ما يتعلق بهذه الواجبات في هذا الباب طبعا نحن نتكلم عن مسارع. إلى الأركام والواجبات إلى الجهاد في سبيل الله ما أوجب الله من الجهاد حسب التفصيلات وهكذا إلى إخراج الزكاة إلى إخراج الصدقة الواجبة مع الندب إلى يعني إخراج الصدقة النافلة هناك واجبات هناك أركام وواجبات مستحبات ساروا إلى مغفرة من ربكم تتضمن هذه الأمور كلها لكن بعض الناس بعض أهل العلم أيها الأخوة يستدل ويذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم او برسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظوا اخوانوا الحديثت هنا استدلوا على انه على جواز تأجيل القضاء وان عائشة رضي الله عنها كانت تؤجل حتى ايه الى شعبان يعني رمضان مثلا هذا يؤجل حتى شعبان حتى ما يشتمر رمضان إلى أيه؟ إلى رمضان ولكن لاحظوا هنا كلمة إيش؟ فما أَسْتَطِيعُوهُ لا يُكَلِّفُ الله نفسه إلا يُسَمْ لا استطيع. قال ابن المنير رحمه الله وظاهر وصنيعي عائشة رضي الله عنها يحتضي إثار المبادرة إلى القضاء كلام جميل جداً ظاهر صنيع عائشة لما قالت الشغل بالرسول عليه السلام انه ايه انه بيختضي هذا الامر اثار المبادرة الى ايه الى القضاء لولا ما منعها من الشغل برسول الله عليه السلام فهذا يشعر بان من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير واضح لما عنده عذر لا ينبغي له ايه انته يعني الشغل وإذا انشغلت أنت برسول الله عليه السلام ما في عندنا مشكلة، ايه؟ إذا انشغلت برسول الله عليه السلام ما في مشكلة. إنه ما في. إلا إذا كان يعني هو تخصيص الشغل برسول الله عليه السلام يعني له ميزته وخاء وله من الخصاص ما لا يخفى. لكن من ناحية فقية يعني من ناحية فقية أقول يعني أي شيء الحقيقة. شغل، لكن الشغل بالآخرة وليس الشغل بالدنيا لأن الأمور الدنيا لا تنتهي واضح والله مجهول مجهول وشغلتنا أموالنا شغلة الأموال، شغلة الأهلون يعني لا، لا، ليس بيعلور يعني ينشغل الإنسان من الباب وأن ينشغل من الآهرة، هذا ليس بيعلور وهذا يذكرنا حقيقة أنه لا ينبغي لأي شغل دنيوي أن يشغل عن شغل الآخر كما في حديث أمامة وهو ابن سهل رضي الله أو أمامة ابن سهل قال دخلت أنا وعروة ابن الزبير يوما على عائشة رضي الله عن صحارة أجمعين فقالت لو رأيتما نبي الله عليه السلام ذات يوم في مرض مرضى وكان عندها ستة دناغير أو سبعة أمرها النبي السلام أن تفرقها من شغلة بوجع النبي عليه السلام حتى عافاه الله سأل ماذا فعلت الستة, الستة أو السبعة قالت لا والله لقد كان شغلني وجعه قالت فدعا بها شوفوا يا إخواني الله الله مرزقنا يعني تطبيق شريعة الله عز وجل والامتثال لأمن الله سبحانه وتعالى جاء بالدنانير وصف في كفه قال ما ظن نبي الله عز وجل لو لقي الله وهذه عنده هذا مفهوم حسن الغنب الله هذا مفهوم إيش إحسان الغنب الله واضح أن تسارع بأدائه الواجبات فهذا يدخل في أي حقه يتعلق بالعباد يتعلق بأي حقه يعني بأي أمر يتعلق بحقه الرحمن عز وجل فأيضاً ما هو ظن هذا الإنسان الذي يؤخر وهو يستطيع رأى رمضان جاء شوال وبعد شوال قعده هجاء شهر بعد شهر هو يأجل يأجل مرض ثاني سنة ثاني هو آنه لا, لا يقضي إذن هذا الكلام مرفوض إذن هذا ليس بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فمختبع حسن الظن يوجب علينا المثارة واضح إخواني في بعض النصوص قالت عائسة رضي الله عنها ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان انتفهم حتى توفي حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا بعد وفاته إذن أه؟ أه كان شيء يجغل الآن ما في شيء يجغل إذن الآن المبادرة والمسارعة فلا ينبغي أن نفهم هذه المسوس هل على من أخر القضاءة كفارة. لم يرد هناك حديث مرفوع عن على النبي عليه السلام وردت بعض الآثار والآن لا يحضر الصح لكن يعني ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام يوجب الكفار على من أخر القضاء علماً بأننا قلنا إذا لم يكن معه عذر فهو هيش آثم إذا أخر القضاء من غير عذر فهو هيش آثم طبعا بعض الناس بيقول له اللي يجي يعني إذا جاء أجاز على الطراحي يشيل الحد ال الأقصى بالكفارة ومن الذي يظلم الحياة من الذي يظلم الحياة وأيهما حب يعني عند الله عز وجل أيهما حب عند الإنسان أن يلاقى الله أن يبطل الله عز وجل وقد أدى الواجبات ولا وهو غير مؤدب. وأحيان يكون هناك تقصير من قبل الورثة في هذا الأمر. فضى صوم النذر عن الميت من قبل وريه. اه ليس عندنا حديث مرفوع في الكفاه ورد بعض الآثار. وردة ف يعني هذه الآثار والآن قلت ملايح ظلم يحذفه، يعني ذكرها بعض المفسرين في يعني كتبهم، ولكن ليس هنالك يعني حديث مرفوع، هنالك قوي، فليس عندنا ما يوجب يعني هذه الكفار لكن هنا أيضا هذه آثام من سنة لسنة من سنة لسنة وهو إيه يعني. يؤجل يؤجل على فعلي أن يستغفر نيتوب إن الحسنة تذهب نسيان لكن أحيانا بعض الكفارات أو بعض العبادات وبعض القروبات تكون من صنف الإطعام مثل إيه كفرت من جامعة في رمضان من جبل ذلك إيش إطعام ستينا مسكينا كفارة اليمين لمن لم يستطع آآ آآ آآ لمن يعني يقدر على طعام من يطعم يعني العدد معروف ماذا فهنا إذا كان هذا ممن تجب عليه الكفارة إطعاما فيكون قد أخر الحق المتعلق بمن بالعبادة الفقراء إيه فيانا مجي يعني اقول الذي تطمن اليه النفس ان يكون جنس الكفارة من ايه من جنس الاطعام يعني كون وقع في الذنب المتعلق في الاطعام اني عوض ايه شذا القدر الان مثل صدقة الفطر صدقة الفطر واجبة على القادر منها الحق متعلق بال رب العباد طاعة وامتثالا ومنها واجب يعني حق متعلق بمن حق الفقراء يعني الفقراء أن يطعم هذا الفقير نفسه الآن وقتها ينتهي يعني مع صلاة الغد لكن لو أن إنسانا لعذر أو غير عذر ما أخرجها عند صلاة الأيد يبقى حق الفقراء فمقتضى الندم والتوبة ما له يفعل؟ أن يخرجها لأنه من هذا جنس جميعا أضاء صوم النذر عن الميت من قبل الولي وردت إخواني أن هناك خلاف في مسألة الصوم هل يصام عن الميت بإطلاق؟ يصام رمضان؟ فوردت بعض النصوص أيها الأخوة الأحبة في هذه المسألة. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من مات وعليه الصيام صام عنه وريث من صام وعليه الصيام صام عنه إيه وريث إيه من مات المات وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إلي الله تبارك وتعالى أن جاه أن تصوم شهرا فأن الله عز وجل فلم تصوم حتى ماتت هنا إيش نقول سارع يمكن تأتي المنية وانت ما تصوم والولي ما يصوم أليس كذلك؟ مشكلة ذلك مشكلة فالمصارعة فأن جاء الله عز وجل فلم تصم حتى بعد جاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه لو في دين تقضينه أم لا قالت نعم قال فدين الله أحق وأن يقضى فقضي عن أمك اقضي عن أمك لا يتوسع بهذا الحديث بحيث أنه الله والدي ما صلى الفرائد يالله ما صلى عنه ستين عاما دين الله أحب أن يقضى هذا كلام لا يصح واضح يجب أن, نأخذ أن نجمع النصوص مع بعضها البعض ثم نفهم المسائل هذا هنا نص صريح جدا أنه هذه نظرت وقال سومع أمك في صيام يش واضح أنه في صيامه صيام النذر وعنه رضي الله يعني عن مومع له عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه لذلك إذا عرفنا يعني يعني مثل أنه وأنت تقرأ. ستأتي ذلـم رضي الله عنه فلان الله عنه فلان رضي تنتظر رضي الله عنه أجمعين يعني هذا قد يكون الأنسب لكن أحياناً لا يتوقع الإنسان أن يكون بعد مقال عن شخص أن يأتي اسم آخر فيقول رضي الله عنه كذلك لكن إذا كان يعرف مسبقا مثل عن ابن عباس أن سعد بن عُذادة رضي الله عنه أجمعين واضح أيها الأخوة استفتى رسول الله عليه السلام فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضيه عنها واضح أنه فيه اش في سيام النذر الشيخ الله يرحمه شيخنا له في أحكام الجنائز يعني تفصيلات يمكن أن يستفاد منها ف لكن إذا كان القضية غير صيام النذر هل يصوم؟ قال أبو داوود في المسائل. قال أبو داوود في المسائل سمعت أحمد ابن حنبل قال لا يصام عن الميت إلا في النذر. سمعت أحمد ابن حنبل رحمه الله الجميع قال لا يصام عن الميت إلا في النذر. والدليل على أنه صوم النذر ما وروت عمرته أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة رضي الله عنها أقضيها عنها عمر تسأل أن أقضي عن أمي قالت لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف سا... نصف صاع على كل مسكين يعني يطعام يوم كما في نصوص أخرى يطعام مسكين مكان كل يوم فهنا عائشة رضو عنها قالت لا يعني لا تقضي عنها مفهوم إخواني سألت أقضي عن أمي أمي ماتت عليها من رمضان أقضي عنها قالت لا بل تصدق عنها مكان كل يوم نصف ساعة على كل مسكين و ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه واضح اذا مرض الرجل اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه إيه؟ طعم عن كل يوم يشبع مسكينة آه مسكينة عن كل يوم الخلاصة لا يصام عن الميت إلا صوم النذر أما رمضان فيطعم عنه أما رمضان ف Kev? Nåt som blir nisångdjå. Niså, typ till exempel, så möjligt här är det nåt råd och här är ett skäl. Området är fru Gåsh. Så jag, som om hon är, هل يمكن أن يكون هذا لأنه أفرط في عذر هذه المرأة؟ لا, لا ما ما العلاقة بأي سبب؟ رمضان لا يصام قطع. نعم. نعم. المنطقة نعم. تظبط يعني في عذر في عذر عند الرجل لعدم الصيام أم لا تعمد؟ لا يقاربنا وليه يطعم عنه وصله إذا تعمد السياد وهو قابل أو فاجر يعني لا يطعم منه كفار لكن قد يطعم عنه من قبل ولده من باب إن الحسنات يتذل السياد يتصدق عن والده لكن ليس انت ذي كفارة واضح العذر يصام هل تريدون إلي المرحفظة في صعوبة؟ خلاص واضح؟ واضح الأمور العيد إخواني الترغيب هو يفضل مانسى الأفضل بصلاحة <تصفيق> سامعوني إلا بعد نخصص ثاني وقتا طيب طبعا في عنا الترغيب يطعام الصائم من فطر صائما كان له مثل أجل. غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء لا نتحدث عن ليلة القدر، فالله تعالى إن انزلناه في ليلة القدر إلى آخر الآيات يعني الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة إلى الدنيا في ليلة القدر وهي ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة الله عز وجل أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كل سماء في هناك يعني ذكر بعض أهل العلم و التفسير أنه في كل سماء مكان للعبادة والبيت اللي في السماء الدنيا أيها اسمه بيت العزة بيت العزة في السماء الدنيا فهناك أقوال وأثار عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن جملة واحدة إلى من اللوحة المحفوظ إلى, السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا ليلة القدر خير من الإشار تنزل الملأكة والروح فيها والروح هنا المراد جبريل عليه السلام سلام هي حتى مطلع الفجر يعني سلام من أولها إلى آخرها وأمنة وذكرنا اسم السلام أيها الأخوة والأحباب متى تتحرى وتلتمس تتحرى يعني ورد بعض النصوص أنه في العشر الأواحر من رمضان وزرت بعض النصوص في الوتر منها وورد بعض النصوص في تخصيص بعض الليالي منها الآن نقرأ لكم بعض هذه النصوص عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه, السادس، عليه السادس السلام يجاور يعني يعتكف في العشر الأواحر من رمضان يقول تحروا ولية القدر في العشر الأوائل مرة مرة في كلها واضح جاء حديث ثاني أخص في الويتري تحروا ولية القدر في الويتري من العشر الأوائل من رمضان واضح وجاءت نصوص أخرى تحروا ولية القدر في السبع الأوائل وجاء التمنش في العشر الأوائل فإن ضعوا فأحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي وجاء التمسوها في العشرية في العشرية أو يعني من رمضة في تاسعة تبقى ليلة الحادي وعشرين في سابعة تبقى ليلة ثلاثة عشرين في خمسة تبقى ليلة خمس وعشرين وجاء حديث التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. اعتمشوا ليلة القدر آخرة ليلة من رمضان مايش آخر ليلة ؟ كل الناس ماذا العيد؟ لا مش العيد يلا على الكائك وعلى مش عارف ايش وركب وفي اللهو وفي اللعب تطلع ليت ليلة من ليلة رمضان قد تكون ليلة القدر ويكون إنسان قد ضيع نفسه ايه ؟ ليلة القدر واضح ؟ إذن الكمال السيف القدر آخر ليلة من رمضان مهم جداً ما هو تحديد هذه الليلة؟ أيوة سيأتي الآن إن شاء الله عزيزي إذا ما أتت يعني نجلوها إن شاء الله عزيزي التحديد ليلة القدر إنه ليلة 27 من رمضان على الأرجح وعليه أكثر الأحديث لكن لا يعني الاختصار ليد سبعة وعشرين بقية اللي يرله، لكن ركز على الأوادر، وركز على وتر منها، وركز على أواخر منها كلها منها كلها، وأكثر ما تركز على ايه على ليد سبعة وعشرين حذر أن تفوتك سبعة وعشرين. لماذا قلنا إحنا نحن إخواني وأحبتي ركز يعني؟ عليها لأنه حقيقة آآ آآ القضية كالآل الآن نتكلم حول هذه القضية لسان عندنا عندنا عدة اعتبارات في قضية التحري قد يكون التحري أو قد يكون الصيام بداية الصيام على غير الصواق فيكون الوتر شفعا والشفع ويتراء يعني قد تكون البدايات ايش نعم خطأ هذا في فيما يتعلق بالتحري اي فيما يتعلق بايش بالتحري قد تكون البدايات خطا فيكون الشفع وتروى والمتر شفع فبالتحرى بالكنسه في الاواخر كلها امور ما شاء الله واضح ثانيا في يعني النصوص السابقة التي قرأناها قرأ قلنا إيش في سبعة تبقى سبعة تبقى قد يكون الشهر ثلاثين قد يكون تسعة وعشرين ثلاثين ناقص سبعة تسعة وشرين، ما في السبعة؟ دين وعشرين دين وشرين، هناك دين وشرين، هناك دين ثلاثة وعشرين تابع ايه؟ 23. تابع تابع ال... لكن انا هتكون يعني بصراحة الواحد تعب وربود، تعب تعب وإما الآن تركز يعني ما تستطيع تركز على هاليومين أكثر تصلي هذا أكثر من هذا، طيب نقول لك يا أخي الوتر، ماشي هي عندك 27 و 28 ايها اللي بتركز اكثر 27 ناخذ ما انه ممكن البدايه 28 بعلم الله هي إيه؟ هي 27 مترا يعني لكن على التحرك في يعني كل هذه ال نعم في 10 عن ذر ابن حبيش قال سمعت ابوي ابن كعب رضي الله عنه يقول وقيله إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك يقول من قام ليلة السنة أصاب ليلة ربذر والله يصدق منه بسم الله لأن وأن كان في رد عليه يعني الآن قال أبي والله, والله والله الذي لا إله إلا هو إنه لفي رمضان يحف ما يستثني والله إني لا أعلم لا أعلم مش لا أعلم لا أعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا بها عليه بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين وأمرتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. طيب. الآن إخواني يعني يرحمه الله. أنا أبو لافا المسعود لما يقول من قام ليلة السنا عصبية القدر. يعلمون ما عنده فخر رضي الله عنه في الكلام هذا. إيه؟ حشمة. ولماذا قال هذا الكلام ولماذا جاء أبي قال كذا وكذا وحلف؟ فإحنا نجمع بين الاثنين. نستفيد من ابن عباس، نستفيد من أبي رضي الله عنه أجمع. واضح؟ كيف نستفيد الآن من ابن عباس؟ أبي واضح؟ من من من, من ابن مسعود؟ ذلاب ابن مسعود رضي الله عنه. كيف نستفيد من عبد الله بن مسعود؟ نعم. ما من الله مسعود كان يعني يحيط بهم للي أحوال السنة. نعم. يعني يحيط بهم أحوال السنة اللي عاش من يوم يوم السنة، لأن يقلق يعني شو شبه عبد الله يعني. جميل جميل. عنده عادة إنه صوم يعني إنه يتحرىها أحوال السنة، إيه؟ يعني من قامت لك السنة بيقول لك أصحاب لك القدر. صراحه في شيء لأول مرة بخطر ببالي المعنى احنا قلنا مثلا ان البدايه غلط قد تكون بدايات غلط اه وهذه من جمله ذلك ان البدايات غلط اذا هنا كلامي من عباس ما ضافي صح ولا لا وكالمبحث السابق تضعوا هنا يعني قصدي بن مسعود اي لكلامي بن مسعود عبد الله بن صفر دهان انه من اخبار السنه بصيب الشفع بصيب الوتر ومن أخطأ فيها في في في الهلا بالإضافة إلى أنه لما تكون الهمة تقوم أن ممكن أنت الآن تريد أن تقوم لكن لا تستطيع أن تقوم يعنيك ما اعتدت بسبب التعب لكن يوضن نفسه يقوم حتى أن النبي عليه السلام كان حينما يمرض يصلي وهو جالس أو خارج من خارج قلوبه ورحمن قيامها والدعاء فيها من قام لجة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من أنبه يعني إيمان واحتسابا تصديقا وإقرارا إيمانا وتصديقا وإقرارا الإيمان ويترتب على ذلك على هذا الإيمان العمل بالجوارح احتسابا طلب الحسب من الله طلب أن تكون في حسابه في رصيده وغفر له ما تقدم من أنبه وماذا يقول فيها؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله عليه السلام أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما يقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفون تحب العفو وفعفو عني نسأل الله ذلك. طيب هنا سؤال تقول عائشة رضي الله عنها أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ إن علمت علمت إذن يمكن للإنسان أن يعلم ليلة القدر واضح كيف يعلم ليلة القدر في وقتها مش تانيون هو توفيق من الله سبحانه وتعالى طبعاً هناك عندنا يعني فتوحات من الله كما فهمت من شيخنا الخشوع وكذا فتوحات يلقي الله عز وجل في نفسي أنه هذه ليت القدر يوفق الله يعني يفتح عليه من يعني من, من الفتوحات ما يعلم أن هذه هي ليت القدر الله طبعا بعض العلماء يذكرون أنه الجسد قد يقشعر أنه الإنسان قد يبكي وربما طبعا هذه تحصل في غيرة القدر لكن هذه قد تكون علامة القبول يعني مثل شخص امرأة من النساء وسنوات وكذا لم تنجب بعد ذلك وفقها الله فكانت عند الكعبة والله جل وفقها هنا ورفعت يديها والله عز وجل استجابه منها الدعاء هذا يشرع في العشر الأواخر من رمضان ويشرع في أي وقت انشئت من الأوقات أن تقول اللهم أن يعني من جملة الأدعية المشروعة للعامة اللهم إنك عفو تحب العفو عني وانت بين الصفا الصفة الله مصافة طويلة الصباح معك من حتى تطلع الشمس وقت يعني يمضي القول على أعلى السؤال يعني العشد لله أخذ محمد أخذ أعلى إسأل السؤال هل يشرع هذا العشد للعوام والمرضاء حتى يصيب فيها ليلة وبعد إصابة ليلة القدر إن شاء الله وبعد إصابة ليلة القدر تتظل تدور صفة ليلة القدر تكون ليلة طلقة سهلة طيبة هيه لا فيها حر ولا برد يؤذي لكن قضية نسبية بلاد الأسكيمو ايش عنها تكون؟ وعلى خط الاستواء ماذا ستكون لكن قضية ايه نسبية عن جابر رضي الله عنه قال قال عليه السلام طبعا العصل انه هذا في النشوصة كان فيها النبي عليه السلام ومن المعلوم المكان اللي كان فيه ايش ايش الوقت تعرفون ايش درجة الحرارة وايش الوضع قال عليه السلام إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها وهي طلقة بلجة مشرقة إيه؟ إشراق مضيئة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع عليها كما في الحديث السابق كذلك الملائكة تكثر في الأرض ليلة القدر ليلة القدر غير من ألف شهر تنزل الملائكة وضع فيها بإذن في ربهم إلى آخره الملائكة هم يعني أعداد كثيرة ليلة القدر يعني إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد إيه؟ الحصار مهم إخواني في الحديث إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصار إن الملائكة تلك الليلة يعني ملائكة نزل في الأرض أكثر من إيه من عدد الحصى لا عندنا مبحث الاعتكاف كمغت نبأ رخافة طيب في ناس عنده سؤال اتفضل خاطف إنك زمان إنت ما تعيدها بنفس المرأة اللي عندها قضاء الأصل الحقيقة يعني هي طاعة الرب العالمين وعبادة رب العالمين لكن والله تعلم أنه زوجها سيسافر بعد فترة وهي شهر شهرين مثلا وهي الآن عليها مثلا ثلاث أيام حيسافر بعد عدة أيام وغيب عنها مد زمني ووجاء هذا اليوم وصل من سفر وفي شبط وشدة شهوة لأهدي قلوا لا الله أنا أريد أني أغذي وكذا لاحظ الأصل أن تجمع بين طاعة ربها وبين طاعة زوجها وأن يكون زوجها حريصا على تحقيق طاعة ربها سبحانه وتعالى فالإنسان يسبده بقارب بنظر في فقه المسألة ها؟ يعني هي عندها صيام وعندها إفطار والآن زوجها قد يحتاج إليها الله الآن تطبخ لعدد من الناس وعمل ربما لا تستطيع هي أن تصوم مع هذا الجهد الذي ستقوم فيه من عذاب الطعام والشراب وكذا والتنظيف إلى آخرة من هذه الأمور الأمر هنا واسع إلى حقيقة إن قلنا يواتره إنشاء قضية إيش التفريق يعني آه ولكن المذموم هو التأخير والتسوية في واضح الجواب نعم غير تفضل إحنا حكينا في هذا الموضوع بس ما كنت هاي المشكلة ااا تفتران وتطلع عن كل يوم مسكينا ولا تقضيان لفر. لفر في لفظ لفظ بالأثر ولا تقضيان نعم والله يعني اتقوا الله ما استطعت والكفار أنواع احنا ذكرنا برده حتى بعد وفاته ليطعم عنه من؟ وليه لكن وما الولي انتهت لا تتبقى عن الاستطاع لا تتبقى عن الاستطاع والله الله فيما حض البيساء تفضل على الأيام يعتفيني القرآن نعم ويأتي الصيام سهل شواء السكت من شواء والآن السكت على عدم التبنيد هم تصن في تقوم بالقضاءة بسارع لي أم تصن مع العلم يعني صامت أفضل طائعيان كثيرة من رمضان في الحديث من سام رمضان ثم ثم شو معنى ثم ترتيب مع تراخل ثم أتبعه ستا من شوال القضاء الآن يعني حتى تقضي من رمضان من تقضي من شوال حتى تكون هي سامت رمضان صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فينبغي أن تصوم من شوال حتى يمضي فيها الحديث من صام رمضان بعض الفقهاء يرى الجمع ولا سيما إذا بافت الأيام حسبت وأنه ما يعني لن تستطيع أن تصوم يعني عليها عدد كبير فيرا أن تجمع بين نية رمضان مع ستة من شوال وهذا وجد ضرر محترم يعني تحترم يلجأ بالله تجمع بدونه يعني, يعني. يعني لا ما في مجال ما حد على ما يبقى أول لا بد من مساعدة جميع الحالات ما في مجال للمساعدة يعني ويجب عليها أن تفكر هل هي لتوزل محاقة أن تصور؟ لا يفكر نحن مر بنا بنا بنا جاء لا بسطاً مجبرا أن تفكر طيب هل هذا لا يفكر إذا كان خاصة إذا كانت في مقال أنه في أيام كثيرة إذا كانت تبسأوا عليها عربين يوم مش بس شئر ربما أن تصور عشان ما تعصب عشان ما تزعل القضية يا يعني أن الله عز وجل ليس منالك شيء أحب ليه مما افترضه, افترضه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضه عليه. ليش افترض عليه؟ سيام رمضان أتقن الواحد بيأمن هذا مش بروح رسوم شوال بعدين بموت ويلقى الله من الصالح رمضان ليش هالفكه هذا وار وبعدها بالنية وبعدها بالنية يعني إذا كان إنسان مجبر مريض حصل غرف يعني كذا الله عز وجل يعني بالنية بإذن الله عز وجل يعطي إذا كان إنسان يبلغ درجة الشهداء وأن مات على فراش يمنازل الشهداء على فراش وأجر المصليين جماعة وهم صلى معهم جماعة والغزاء آه إلا شاركوكم في الأجر كانوا معكم حبساوا من عذر من عام المرض فكيف في هذا الله يباركك سبحانك الله ومحاولك